الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين انك نعبد لا شريك لك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي انعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس الذر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمضرب ولكن الذر مرعا المداه باليار يوم بذاك واليوم لا ذاك والكتاب والكتاب وآت المال وآت المال على ذوي لو القربى واليتامى والمساكين هو دين القسام صراخات الله هؤلاء الذين صدقوا هؤلاء الذين صدقوا وهؤلاء يا ايها الذين كفروا قدت عليكم قدت عليكم ملك السلطه والقصرا هل صوت Everyone hundred في الحر بالحر ولوتا ولوتا ولوتا ولوتا ولوتا ولوتا فمنع من شيء يرى او واذاعوا عنه ذلك ظفر هو سبحانه ورحمان فما ولكم في القطاط فايع حياتي يا اذن الباب يا والى الباب لا عنكم تسرقوا وديعانكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا يا ساعي الخير الرصي يزورني من الليل قَالُوا إِنَّ الْمُسْتَقِيمَ سَنَمْشِي وَسَنَتَّخِذُ مَغْدَنًا سَنَمْشِي كَأَنَّمَا اسْمُ فَإِنَّ مَا اسْمُهُمْ عَلَى, فمن بثله بعدما سمعه فإنما اسمر فإنما اسمر على إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فمن قول سير دنى ثنا اسمه اقض علينا فاقض بينهم سلام إِنَّ اللَّهَ وَأَمَرَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عليكم الصِّيَامُ كُتِبَ لَعَلَّكُمْ فمن كان منكم مريضا فمن كان منكم مريضا وعلى من طعام وأن تطوم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر عبضان الذي أعزل فيه القرآن هدذ يبدا س من البدا البط ف شيد ل ب الش بال كان يا ايها من خرج يريد الله بكم الرحمه ولا يريد بكم سوى الرحمه وايتوكم للهست يا وَأَلَيْسَ رَبُّكَ بِأَعْلَمَ بِكُمْ ۚ فَمَا أَنتُمْ بِمُكَذِّبِينَ وَأَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا Nisa ibn Nisa ibn Mujibur Mujib اذا Zayyan, when did Al Qaeda's Nisa ibn فانني قريب لليم دعوه الثالث اذا تعال وذيب دعوه الثايري اذا تعال فستجيبوني فستجيبوني والجو في انا علم لا لهم لِارِسَائِم إِنَّ لِإِيلَاسَكُمْ وَأَمْرُكُمْ Allahumma hatta il-laila kumukha ya kulliyan, hatta il-layl kumukha ya kulliyan, kumukha ya kulliyan wa min al-zalzalahumna hizmuk bi al-laili wa taqwa sharofina wa taqwa بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَنَخْرِجُهَا لِتَسْجُدَ لِلَّهِ سَنَخْرِجُهَا لِتَسْجُدَ لِلَّهِ يَعْلَمُ كَيْفَ فَإِذَا جَاءَ فُرُوقُ أَنْوَارُهُ بَيْنَكُمْ بِالضَّعْفِ وَسُجُودُ بِهَا إِلَى الشَّكَّالِ كَأَنَّهُ رِيحٌ مِنَ الْوَادِ إِنَّمَا وَانَتْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يسهلونك عن ذهلة قل لي مواقف للناس والحج وليس ولكن فيه من استقى وأجوا من دوابها الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الَّذِينَ يُفَاقِدُونَكُمْ وَلَا تَأْتِنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يَفْسَدُ إِنَّ اللَّهَ لا وقاتلوهم حيث تقفتهم وأخرجوهم من حيث أطلوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ولا تقاتلوهم المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فَإِنْ قاتلوكم فَإِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ الكافرين جَنَّاءُ ارتهوا فَإِنْ الله فَإِنَّ اللَّهَ وقاتلوهم رَحِيمٌ لا تكون حتى لَا ويكون مِنَّا حَتَّى فإن اهتهم فلا, فلا عدوان إلا على الظالمين الشفع الحرم بالشق الشفع الحرم بالشق الحرم والحرمات قطار فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واستقوا الله واستقوا الله واعلموا أن الله معلم السبيل وأنفقوا في سبيل الله ولا ولا تهلكوا من أرضه الله يعلم الحدود وحدم الحد والعوضان ولا تحرموا تكلم الحد أنظر الله رحبه ففذية ففذية من نسياه او صدقة أو نسق فإذا أمرتم فمن تمثى بالغرات إلى الحج فمثيت ومن الهدي فمن لم يجد قطعا متنافق أيام في الحج وتبعت وتبعت رجعتم تلك عشعة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد القران واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحج اشهر المعلومات فمن فرج فيه الحج فلا رفع ولا فسوق ولا رساله الحج وما تمكنوا من خير يعلمه الله The world is in a hurry, my friend. The world is in a hurry, my ليس عليكم جناكنا تبتغوا قتلا من وقتكم فإذا أطبتم واشكروا كما هداكم واشكروا كما هداكم وإن كنتم من وانكروا لمن قدره ثم حيث أصاب النار. والسوف الله. Noah, O my king, O my king, Noah, in Noah, O my king. Blessed are they who have mercy on Oh, how I just adore! But in the end, they're pulling us apart. They're pulling us وعاله في لا آخرة من خلاقه وإن هم من يقول ربنا آتنا وإن هم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنًا وفي لا آخرة حسنًا وفي لا آداء وقلع عذاب النار ربنا آسنا في الدنيا حسنا وقلع سعوة حسنا وقلع عذاب النار وقلع اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب